صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتها أنتم وأباؤكم سميتها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بصو ولا تمسوها بصوٍ فياخذكم عذاب أليم وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوءكم في الأرض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 وَأَنْظِرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَيْلَ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تفسدو ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم ممنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبوونها عوجا وذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 على الله توكنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملاء الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعبا إنكم إذن لخاسرون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 فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرّاء إلى أن لهم ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسأبنا الطراء والسراء فأخذناهم بعثة فأخذناهم بعثتهم وهم لا يشعون ولو أن أهل القراء آمنوا واتقوا نفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون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 ولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونقبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطُبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ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 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيطاء للناظرين قال الملو من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه نارك وانقلبوا صاغرين وعلقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهاهون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتُم في المدينة لتخرجوا منها أهلها لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وقال الملو من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض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 قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخفكم في الأرض ويستخفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا ألف رعونة بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون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 فانتقمنا منهم فغرقناهم في اليمن بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عن أغرافين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها.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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام اللوم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون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 يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ ذلك بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً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 قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجل ربه للجبل جعلوه دكّ وخرّ موسى وخرّ موسى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 وَإِيَّا رُو كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِيَّا رُو سَبِيلَ رُشْدٍ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا وَإِيَّا رُو سَبِيلَ الْغَيْيَةِ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لان لم يرحمنا ربنا لين يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما جاء ولما رجع موسى إلى قومه غضبان اسفا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 ولمّا سكت عن موسى الغضب أخذ الأنواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا النميقاتنا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 أنت ولينا فأفل لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء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 يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأولى التي كانت ويضع عنهم إصرهم والأولى التي كانت عليهم.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 وقطعنا ومتنتي عشرة أسباط أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فمбежست فمбежست من متنتا عشرة عينا قد علم كلنا سِمَ شربهم وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا